فیهم صنوف من وخیم المثال بی فیا وعیل قوم يشركون بربهم وفيهم صنوف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 حرفوا دين ربهم وأفتأوا بأفتوع لحفظ المناصبين ويا ويل من أطار بوصف نبيه فسماه رب الخلق إطراء خائبين ويا ويل قوم قد أباره نفوسهم تكلف تزوين قيم وحب الملاعب ويا ويل قوم قد أخف حقولهم تجبر كسرى واصطلام الضرائبين بِنكَرَحْمَتِ رَبِّنَا أَدْرَكَهُمْ فِي ذِكْرِ رَحْمَتِ رَبِّنَا فَقَدْ أَوْجَبُوا مِنْهُ أَشَدَّ الْمَعَائِبِ فَأَرْسَلَ مِن عَلِيٍّ قُرَيْشَ النَّبِيِّ مَوْلَى وَلَمْ يَكُنْ فِيمَا قَدْ بلوه ومن قبل هذا لم يخالط ماذا سأل يهودي ولم يقرأ لهم خط كاتبين فيا أين وعين يشركون بربهم وفيهم اِذْ جَاءُوا بِرَأْيِهِمْ فَتَحَرَّى حَامٌ وَأَخْتُ قَوْمٍ حَرَّفُوا دِينَ رَبِّهِمْ بِمَصْنُوعٍ